الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده مزيدهم قبل كل شيء يعني وقبل ذلك مسرو فتا لله سبحانه وتعالى كل يعني ما يدفع اذا خلص التنيه ولو قلنا ما يدفع يثبت لدين الله سبحانه وتعالى فالناس ما تبقت انه المرحله الجايه شغل كثير وده شغل كثير وده يعني اكلات كثيره القليل القليل يا يكون كثيرا والقليل عند الله سبحانه وتعالى يضعف واذا خلصت الدنيا الاخو معاكم في صناديق الناس يكونوا بره برضه يمشي بره زي ما قلنا لكم بعض الناس يمشيوا بره اخواننا بعد الصناديق تمشي بره لانه في ناس ما بيقدروا يخشوا جواها نحوي بالاباء باسره السال بيقول سمعت احد الدعاه في محاضره يسب الوهابيه ويلعنهم ويقول بانهم ضلاله ولا يهتدون ويضلون الناس وي ويعملونا بقاعده تقنع ولا تقتنع ويعاقبون كل من يختلف معهم ولا ولا يعملونها بقاعده اختلاف الراي لا يفسد للمودي قضيه وكلام كثير لا بحفصه اي الرد شوف يا اخي انا برد على الكلام ده من وجوه متعدده السائل بيقول سمع له واحد بسب الوهابيه طبعا ده الردين بسبه الوهابيه من من العمه بتاع الضلال في ما كنت عارف لكن قبل انا اخش في الجواب سائل قول سب الوهابيه ده انا بنهتم جدا من الكرابات بتاعتنا والله صحيح انت تقول لي ليه انا الكلام ده لما اسمع واحد سوبه الوهبيه دايما بتذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي اورده الامام احمد بن حنبل حديث صحيح ان انا, أنا باسلم قال لابن بكر الصديق يا ابا بكر الا ترى كيف يصرف الله عني اذى قريش يلعنون مذمما وانا محمد الكفار يعني حسنوا النبع سلم على اسمه كان بيب العنوه وسبوه لكن لما كان يسبوا النبع سلم طبعا النبع سلم اسمه محمد ما بيجدار يقولوا اللهم يا الله العنم محمد محمد لذا كان شافا كثيرا عنه الله العنم مزمم هذا وطبعا مزمم للعنم فالله محمد ولفياه فمزمم دماء محمد عشان كده قال له يا أبا بكر ألا ترى كيف يصلك الله عني أدى قريش يلعنون مزمماً وأنا شو؟ وأنا محمد فديا دي أنا بعتبار دي ما الكرابات بتحت نزاد يجيك وعن يقول كف الوهبي كفار نعنى صار الصنة يجعي أننا أخشك وعنى <تصفيق> <تصفيق> صار الصنة مع كفار شو قال الوهبية محلهم وين؟ قالوا ياوه إذا في وهبية شوك محلهم وين ونحن بعدين عندنا معاك نحن نشوفهم كجاب جاب النبيع والله ألف للسودان دي كله تلقى اليما غادي <تصفيق> اسمع اخبارنا انتم محبيه ولكم محبيه انت مليه تجانيه يا لا ما عليش كيف يحكم محبيه معليش امتنى الجماعة الليل فرد يا ناسم اه انتم اخبارنا وحبيه انت مليه ثمانيه لفه من الشر كل واحد ماسك في طريقته وما تغير ليه يعني كان ثماني ما بكذب عليك يقول لك أنا ما ثماني كان تجاني قل لك تجاني ولا ما يأهم في النهاية تعليل رحمة قولوا يا إيواء لديتكم طبعا من أنت الوهابية لا موهابية وطيب يا أم أنا عارفهم ليك بجوانهم بنتيج بعلهم لا موهابية إذا ما تلقى واحد يقول لك أنا وهابي بعدين أنت بعدك سبوا وكفروا قولوا يا أحداكي ماافي يقول لك لا لك أنت وهابية ويأخذ أحداك منه من ثلاث لعنة من طهر السنة أديك الختم بتاعنا اسجلين في الحكومه مقطوع صرصله المعامله انت حاسبنا بالذين ده بعدا سمينا نفسي كده ونراخنا مع حكماتك انت تقول دينو ده ده اللعني ما بيجي معنا صرصنا كفار دي كده منتجه ما لا دين اقول لك يا اخي دول حق صرصنا كفار خدي باجه عشان كده بتضطر انت تحاول تسميني اسم غير اسمنا وبتسميني وبتلعننا باسم غير اسمنا وبشعارنا وبتبقى يعني احنا بنكون بنتضرج عليك بس وتحداك امتي لغايه السعوديه احنا مرقنا منها انتم وهابيه ايوه وهابيه كل وهابيه وخليناه هات ثاني كل كل خلينا عندك ثاني حاجه اذا كرهنا امثله سعوديه امثله سعوديه امثله قبل الملك عبد الله اقول انا نلقيكم طبعا انتم وهابيه يقول لك لا لا سعوديه سعوديه يا سعودي وما الوهابيه انا عارفهم ليه ما يفكرش بالله لما تلقى وهابي في العالم جاب النبي وين دهري دار له ده اشوف لي واحد والله واحد والله ده اشوف لي واحد بس يقول لك ده وحري ما بتلقى والله ما بتلقاه ما بتلقاه زمانك تاخر فانا ولذلك قال يا ابا بكر الا ترى كيف يصفه الله علي اذا قريش يلعنون مزمما وانا محمد بيسبه اغبخله بيس انا باسلم ذات والله يلعن مزمم لعن الله مزمم والرسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم اذا فهمت اذا ده عاطل شغل يا جماعه الله في دل وهبيه وهبيه كفار دل عاطله فاهمين عارفينهم مش زي بتاع الصوفيه على طاله بتاع المالكي ها وشاريدهم على ذلك بعض الاخوه المسلمين مرات بيحشد لهم هنار وبيهيئوا لهم الشغلاله ها طبعا ده بيستار ورا الكواليس الاخ المسلم بيهيئ لك يجيب لك ده يقول لك لان المحاضره معشيره كبير طبعا واخ مسلم ما, ما صوفي لكن بيهيئ له وشغلانه شبكه واحده بعضهم اولياء بعض انت فاهم كلامي فدول ما بيهمون كثير ايه عملوا عواميه فوق العواميه لما سقع على اثر سنه على قابلههم لما تقول داير على كبتن الفارصونه ان الفارصونه قاعدين كناس ملتزمين بالكتاب والسنه وما بدعوكي انك تقول انا منهم زي ابو طارق لكن ده تنظيم عشان نقدر ماشيبوش ولا أنت ما انتم ممكن تقول انصار السنه اما انا في التنظيم عشان الجامع ده نبنيه عشان نقدر نتكلم بحريه انت فاهم كلامي منيح اعطى لك امامو ما مكلف تقول انصار السنه ده كده فهمت وانا ذاتي في لحظه احساس ما مكلف اقولها لكن في النهايه ده واقع ها واقع فرضه يعني تشتت الامه الاسلاميه طيب بقى انت فاهم الكلام ده لكن اللي دهيننا يقابلنا صوفي تعالى بغني انا بلاش هو ده تمشي ورا تعالى هنا دي فين ده ها اخو مسلم ما يجيب وراه انا حافظك بدك كله انت طعام مسكين ما له حاجه انت بتحدع المواطراته و... انا العينه جرت وكنت معاك يجيب وراه انا صار لي ما ادي عيب وراه وراه وطوالي ها اتحاد المغراته دي حزب باز دين كلكي بتاع سعود كله جفاء يوعي كله لغات يهودي نصراني ال ال اليهودي غير يناقشوا بقى قاعد عندنا العهد القديم عنده حافظ منه كثير بدل الناس اليهوديه العهد الجديد النصارى عندنا معاهم كلام ما في اي عاطل يدين بدين غير الدين الحق ده يقول لنا خير واجبك الدعاء هذا واجب الدعوه انه اي دين اي دين فهمت باطل نحن على دراغه بالناخذ بالدين الحق وده لانه الرسولنا كلهم برضه سالم اللي كان بيجيان بقى كان يغودوا ناس النصارى وناقش الملاحدة وناقش كل الجماعات كلها ها وناقش حتى الصوفيه قبل انياته من خلال الالماني ولا بيوم انت قاعد تروح لهم يناقشهم بشنو بالقران ده الكلام ده انا بدارك يا اخي انا مره مشيت قبل كده الكلام ده بدري قبل يمكن اكثر من 25 سنه مشيت دعوه منطقه كركول وزعونا كده مشينا كقافله الكرك بتاع الكركول ده ها قالهم اكراب جده من الرسول حتى الحوض بتاعه يعني ما داري اني قالتهم ان اقول لهم جدك هو انتم مبروك على جدك الرسول انا ذاتي جد الرسول <تصفيق> والله زاي انت تقدر تعال ده كمان على كويخ فراد على اهلي قولي كده والله اكيد ما شمال داختي <تصفيق> يعني انا ده ابن جعفر جعفر طيار ده يا جنسي كده قالوا طوالي ولا كمان عندنا شيعيه وجع علي وكده يعني اسم مبني على على شنو انتساب ل لعم النبي قوايل لكن ده كله هوساء انا ما عندي بي وشغل هو مكتوب اللائحه عندنا في مش هتتكلم بتحواصاي انت فاهم كلامي على كل مشاد والدول الدول بتاع ال امام الجامعه طبعا مش انا اللي جاف ذات في بك من اسمه وزول بيفتح الكتاب الدائر من غير انا اخذت معلومات كافيه عشان اكتب عليهم بعد الجمعه اول ما صار الجمعه اخذت من يزن لا بس كده في البدايه لا ليه ده تقول شنو؟ بتقول لا ده كان المصليين يعني مغاربه وغارسه الله كان هو المخض وي عطوا خض وي الخض قاعداته دي هو المارق من الخط لكن مشينا له <تصفيق> ان شاء الله فشت اتكلمت اتنبت جاي جاي جاي يد داخل في المغرب وانه وهابي على المغرب الا الله وطبعا هو بدا علم المغرب واهب الجماعه دول وقال كده وقف انتبه وهابي كان غير هرتلش كلامه تقربها وهالب ما هذا والله ابي والجامع جاء يا فعل من غيب انت يا اخواني كده قلت لك انت ما تكون يا قلت لك لا تكون تبارك انت هسه بتزعلها مالك يا اخي انت مو زيور شريف هاي طبعا ما بيحب شريف جدك انت مو جدك الرسول قال هاي وتهاني ما عارفه طبعا عارفه شريف جدك الرسول طيب دارنا اخذك والله مو انت عنا ابي هريره في سوره ابي داو عن ابي هريره علي بن ابي طالب قال من اتى كائلا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كذب وجحد الكلام ده كلام جد كلام كلام جد ده كلام جد دي ما قام عليهم ها يا دول تبعهم زق جدا وتحشيم انا قاعدين بكلام جد اللي يا جد صعيدي احنا ما ده يله وجد صعيدي فشوف يا اخي ان احنا الهواة بتاع الصوفية دول والجماعات الجما دي كلها رد عليها القران من زمان قبل يجوا تعا وتنبابه ونبعث لهم وبقولوا شنو رد عليهم كيف كله موجود في القران والسنه فاذا يعني يقول قال قال انه قال ويلعنوا مبي ويقول بانهم جهلاء جهلاء تعال علمنا نحن بداينا لعنهم لكننا على هدى ونقدم ما نعلمه جهلاء نحن ما داعيناهم مش كده لكن يا دعاه قال تعال علمنا جهلاء تعال علمنا ولا بيهم اي دول بيعتبرنا جهلاء يعني نحن كدعاة تيجي قابلنا هو عالم ويلي يكون مسؤول رزقنا ما يعلمنا احنا بنشتكي والله عز وجل اذا كنا جعنا وهو عالم وما علمنا يبقى دي مسؤوليتك بعدين يوم القيامه لانه اصلا انت مكلف تعلم الناس وما دل... وما من... ما انت ما انت داعيه كيف بدك تدعو منيح بدك تدعي الغنم اه ما بتدعي الناس الجواله مش هتعلم الجواله هو الذي بعث في امهنا رسولا منهم يصل عليهم اياتي ويذكيه ويُعلمهُم الكتاب والحجم تعال علمنا انت أخو متلم تعال علمنا صوف تعال علمنا هل بهم تعال؟ لأن الله قال يعلمهم الرسول جال جاء الجماعة جاء الله وعلمهم تعال علمنا ما يجعل مشكلة انت تقدر طيب؟ العينك ما بيجداري العينك قد أخذ طريق ما بيجداري فده كلام سارح ان كده يقول لك المصريون مثل مصري ده تجيبه هدان يقول لك السفية شتة ملباشة ده مثلا الموضوع يقول لك استفيش انت اربعه ومدخلته ع المره استفيه ساكت وساكت سعود والله ونشال مرات القاع وعاقل والصبح ما صلى وتلقيه قاعد فيه تقول له واقوله كره له الجيزه تفضل عليه يا ابو الانتصار مالك مال الدين ويفتزوا فينا فتهون وصبح ما صلى واقعد مال يكون نشال ولا يكون نايه ولا شكور جو ولا كده ولا ضرب خرزه عادي جدا الرسول شفته مو انت قلبهم انا كثير ايه <تصفيق> ما قازي منك دي لكن يومك هترجع في يدنا بنكرك حياتك انت بعيد بعيد قول ايش لكن يوم اخذت ننزل معانا الميدان كصوفي ولا كصاحب فكر منحرف بتختلف مع المنهج القويم من جهه والله نخليك غلّة من جهه لا خليك غل من سوسنه يوم انت قابلنا لا اخي ما بتزق العينهك ما بيقدر يجينا في البحر انت فاهم كلامي ودينا له وجيبه جيب العينهك انا بنعرف عمرك انت دول مسكين ساي معانا كصوفي تقول مشعص الشيخ قرعه جيب شيخك يا خا خا كلبينك انت بسهل ما عندك حاجه الدكتور بتاع ويجي يقول لي لا ما تعدي انا تبع الدكتور جيت عند دكتورين الدكتور برضه قلك من ناخذ والله عندك حاجه تعبوا ونطب صاروا كانوا غبونا دي النصيحه قال <تعالي> يعملونا بقاعده اقنع ولا تقتنع تلقى عدم نزاهه القاعده دي اخذ الدواء ده الكلام بتاع شيوعيه الكلام ده بينسب للشيوعيه انه اقنع ولا تقتنع اما نحن ما عندنا اقنع ولا تقتنع لانه الاغناع بذاته هو يملك الله نحن عندنا في الدين بتاعنا الاقناع عشان انت تلتزم بالكلام اللي بنقدمه لك ده الرسول ما بيمتلكه نمتلكه نحن الرقاد انك لا تهدي من احبط ولكن الله يهدي من يشاء ما بتقدر تغني لك دول اذا الله ما هداه سواء كان بباطل ولا بحق المهم في النهايه الامر من يهدي لاقوى المهتدي وهو يضل فلن تهدي دول يوم مش كده فنحن ما قاعدين نشتغل بالكلام الفارغ ده ربنا طلاب انت تاخده بالني معلومه انت تعبان انت جامد والله مسكين اذا عندك حاجه على بطني انا بترجعني والله انت الجامد ده تطفل معاك بس علي دول مخلص لان احنا بنراجع لانه عرفنا المنهج ده والله الذي لا الا عرفنا المنهج ده عرفناه ومنهج بتاع حق طلبنا به جنه ما هذا ما هذا ما هذا ما ده خدناوك حجه لما جينا استزمنا المنهج ده وفارقنا الباطل كنا عليه طلبنا به جنه ما ما كنا على الباطل كنا صوفيه وكنت مع بتاعين البلاء ومتبع اخوان المسلمين والجيل المنهي القويمنا طلبناه وجناه و ودارفناه عرضنا فيه اشياء كثير جدا انه نحن نطلب الحق فهمت واننا قد نكون على غير الحق في مقام المقامات وتبا لنا و... و... ونعود هاي زي ما قال عمر ها قال قال ولا نعكذ إذا... اذا قضيت بقضاء بالامس ها وعرفت انه ليس على هدى ان ان ان تعود الى الحق فان, فإن العوده الى الحق يوم يتمادى في الباطن الحق حق يترع وده ما نهجرنا من النصوص البريناه يعني, يعني علمنا علمنا من خلال حديث اخرجه احمد ان يهوديا ده دلسوا دلسوا ما نهجرنا قاعد ندرسوا بالكتب ندرسوا وشغالين بيه ولا ما قاعدين ناكلنا ولا ترتني ديمانه ندرس دي الحق ان يهوديا قال لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون وتقولون ما شاء الله وشاء محمد فيه يهودي يهودي ما مظلم لكن امتقت بعض الصحابة غلطهم قال لهم الله أنتم كويسين أنتم كويسين ديكم تصع مع أنه بعد ما أخذ شاوه عشان كده يوريك مرات أنه في نال لحظة الحق ونبخشون ولا ما يهم اليهودي عابل عنه قال لهم نعم القوم أنتم يا صحاب محمد لولا أنكم تنددون عندكم شرك شوي كده في نبيكم ده بتقولوا ما شاء الله وشاء محمد كيف شاء الله وشاء محمد ما شاء الله بس الجماعه الجن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له شكوى شو قال اليهودي ده ها قال الرسول الله ان اليهودي قال نعمل قوم نحن لولا اننا نقول ما شاء الله وشيتا الرسول صح كلام اليهودي ما قال لهم ده يهودي ابن خلد او تسمعوا خلد ليك كلام اليهودي صحيح ليك الصحابه غلطانين في الحده دي قال لهم قولوا ما شاء الله وحده قال لهم كلام صح هم بيحسوا بتحبوني بيجعلوني من لله يقولوا ما شاء الله وشاء محمد اليهود هذا كلام صح ثاني اسمعوا الكلام ده من يوم الليله لما تريدوا تقولوا ما تقولوا ما شاء الله وشاء محمد قولوا ما شاء الله وحده او قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد عندك حالتين لكن ما تقولوا ما شاء الله وشاء محمد لانه كده بتكونوا كنتموني بالله وكده بتكونوا شركاء انت عرفت الكلام ده المنهج ده نحن بندرسه للناس وشغالين بيه ها اذا واحد قدم لنا نصيحه ومعاه دليل في خطا بنقبل على العين والراس ده منهج لكن ده التغني باباط الصايل او بهو ساكت الكلام ده بنقبله او بالراي العام ما بنقبله انت فاهم كلامي اما قضيه اللا سائل و بيوعدون كل من يختلف كل من يختلف معهم ولا يقبلون في قائدة اقتلاف الرأي اللي يفسد يقول دي قضية طيب هو ما خالف كلامه الذول ده قال نحن ابن عادي من جال كده حسب الكلام السائل قال نحن كفار وجهلاء وفي النهاية قال نحن ابن عادي كل من يختلف معنا ولا نعمل بقائدة اقتلاف الرأي اللي يفسد يؤثروا قضية طيب القائدة دي معنا دي ما قائدة ولا شيء كلام ساخت كلام حكمة يمكن معناه وصح هو ما كان يعمل بالقاعده بذاته بدل يكفرنا ويقول ده الجهاله كان يعمل بالقاعده ده اختلاف الراي نفسه في قضيه يختلف معه دا مش كلامه ده اختلف معه وده مش بيقول لما تقولون ما لاك معلوم مش كده مشهوده كافيو يبقى غلط ما ساتر ذات دي انت بعدين ما بحيث ما اختلاف الراي نفسه في القضيه اختلاف الراي ده وفيه فريق بين اختلاف الرأي وإختلاف الإنسان مع الشريع الإسلامي كنت؟ لما يكون رأي ما بقترب معك لأوسدوك قضية كنت؟ لما يكون رأي رأي فريق بين رأي وبين حكم الله نحن ادل مع الجماعة من أحدهم لا اختلاف في رأي كان اختلاف بتاع رأي ما كان من أحدهم الرأي هو في مسلح حتى مثلا بتاعت الاجتهاد اختلاف الصحابة كلها تدخل في الرأي ولا نعرف نحترم الصحابه الصحابه اختلفوا واحد فيهم ثبت ثاني ما في لانه في النهايه تجد بمسائل النصوص فيها فيها مسائل شنو للاجتهاد والائمه الاربعه اختلفوا ولا ما اختلفوا حتى تخوش لك مع واحد مسما الامام الشافعي تقول بسم الله الرحمن الرحيم تشربها مسما لك ما تشربها لانه المساله في النهايه يختلف اختلف فيها نصوص وفيها مسرح لشنو للاجتهاد فنحن لم نزم الشافعي لا بنزوم الامام شنو؟ ما له، لانه المساله فيها اختلاف بتاع راي والمساله فيها مسائل لكن الكلام باختلافنا مع الجماعات الثانيه اختلاف بالاصول مش في الراي في مخالفه النصوص المنهج في اصوله يعني يعني مساله بتاع مخالفه نص نص ولو المساله دي اطلع اختلاف الراي وصايب الايات الايات في سوره سوره سوره الاعراف يقرا الايات قالت تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه ها فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم مش كلامهم ده, ده مش الحق ده مش الحق يا جماعه انتوا مش حق ده بريء قال الملؤ ها من قومه انا لنراك يا ابو الراي يا ابو الراي انا لنراك في ضلال مبين نوح ما قال اليوم ما عليك اختلاف الرأي لا نستطيع القضية انتوا قلوا غضطوا وانا قلوا صحوا نكون حبائبوا كده لا لا الحكاية لمن داع اليوم دعوا قتسهم تك وقال نوح ربي لا تدر على عرض من الكافرين ديار انك انتدرهم يذلوا عبادك ولا يذلوا لك فايقور فنحضر تختلف مع معصولية وغير امه المناجر منحربة مش في رأي مسائل يعني يوخذ يو يو منها ورد. في مسائل اصولية واحد بأله ذاته لا بتاني في الله وفي الرسول انت جاي خلاف لا ده في راي يعني بنقول لك نادي الله براوي ده اسم الرسول في العباده ده طلع راي واعبدوا الله ولا تشركوا به زي ده راي دي مش ايه قرانيه فيها مساله راي وقال قالوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ده مش من القران ده ما راي انا لو راي انا لو قلت لك راي ما في ايه قاعده تدعو الله اقول لك انا ارى ان تدعو الله ده لو ما في ايه ارى ان نادي الله براوي تقول له والله انا هختلف بعد ارى انه ندي برضه في الكهفه قلت له لا في الحال انه ما في ناس ورانا بقول لك والله ما خلاص ممكن تتلون لكن اختار نبقى اخوان لانه اختلاف الراي لفظي لكن دي فعل قراني تقول له ايه رايك وقال ربكم ادعونا تايمكم اخلي رأي خلي رايك قاعد في الخلفايا وايه ثاني بيطلع ببر ديه تقول له ايه قال اختار رايك وشوفوا ومن اضللوا مما يدعم دون الله فقل لي يا رائع الرائع لا يفسد وقال لغا الله أنت مستمره يوم فما لا يتأول اليوم القيامة هم عنده عن غافلون وإذا خُجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادين كبيرين فالقضية دي بجوار إخوان المسلمون أنا تيم الزون دي كونه مسلم اختلاف الرائع لا يفسد وكما قال حسن البنة فليعذر بعضنا بعضه بما اختلفنا فيه ولنعمل شوية بالتغرات بمممممممممممممممممممممممممممم وترعى من يعمل بها وهدوا إليها لأنها تمثلوا مخارف الشهترين نلتقي إن شاء الله في بالله يا إخوة, أخوة يا إخوة أخونا الباقر المريض أن نستده إليه يا إخوة أخونا الباقر أن نستده إليه أن نستده إليه أس الله عز وجل نستجيب إن شاء الله